له عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مستني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب